ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب ل ل ه من شرور انفسنا وسيئاتنا

めんどくさい。

Yes.、Yeah.

فلا مثل ان نقصر الخلق

What is that?

ハッシュタグの時点での話を

やこ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.

لطيفه حالا ما ينبغي علي ن ذ ا الحال حتى ي ت غ ي ر هذا الحال و أ ن ن ع م ه على هذا التغيير و ن ب د أ فورا في هذا التغيير

Okay.